صلى الله ع ل ر ح م ن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ونسيئه في اعمالنا من يهدي الله فلا م ب ل له ومن ي ؤ ب ن فلا هادي له اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم اما بعد ف إ ن أ ص ل ا الله حديث كتاب الله وخير الهدي ذي محمد صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و وشر الامور محتجاتها وكل منعه ض ل ا ل ة في النار ن ك ن مع الحديث عن ق ض ي ة استعجاز ل ا وقد مر معنا ج م ل ة من مباحث هذه ا ل ق ا ع د ة توقفنا عند الحديث عن اسباب الاستعجال تكلمنا عن ح ق ي ق ة الاستعجال وما م ق ص و د ا ل ا س ت ع ج ا ل وبينا الفرق بين الاستعجال و ا ل م ب ا د ر ة هذه ا ل م ب ا د ر ة التي يسميها بعض ا ل العلم ب ا ل ع ج ل ة ا ل م ه م و م ة ثم بينا المجال الذي نتكلم فيه عند حديثنا عن الاستعجال أ و عند ذمنا الاستعجال والتحذير منه وكما قلت يعني وقفنا عند الحديث عن أ س ب ا ب الاستعجال ما هي ا ل أ س ب ا <تصفيق> ب التي تؤدي الناس إ ل ى ان يستعجلوا في كلامهم وفي معتقداتهم وفي مواقفهم وتصرفاتهم وذكرنا أ و ل شيء يدفع إ ل ى ذلك اشتداد البلاء معنا ثم ا ل أ م ر الثاني شيوع المنكرات وعدم ط ا ع ة الناهين عن المنكر و ا ل أ م ر الثالث العز عن تحمل مشاق الطريق ووقفنا عند ا ل أ م ر الرابع أ ل ا وهو عدم فقه النصوص ا ل ش ر ع ي ة عدم فقه النصوص ا ل ش ر ع ي ة وقد ضربنا مثال ا على هذا فهذا هو السبب الرائع ق ض ي ة فقه النصوص فقه نصوص الكتاب و ا ل س ن ة و المقصود بذلك الفهم الصحيح للكتاب والسنه وهذا سبب الرئيس يدفع كثيرا من الناس إ ل ى استعجال فيدفعه سوء فقه لنصه من كتاب جل و ع ل ق س ن ة ا ل ن ب ي عليه ا لسانا ص ل ل ا ا ة و ل م إلى الاستعجال في الأخوال والاحتفاظات والطاق والصرفات في、الصباح. وقد رد ل ا على ذلك قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وظن البلاد ك ل م ة حق عند سلطان ج ا د ر وبينا كيف ف ل م العلماء رحمه الله تعالى السنه الصالحه ذ ا الحديث و أ ن الحديث يعني فيه نبضه عند لا ر ف ض ت فيه وبينا الفرق, الفرق ب ي ن ه م إ ذ ن فهذا سبب في ا ل ح ق ي ق ة سبب ر ئ ي س بل هو من أ ع ظ م الاسباب ولا ابالغ إ ن كنتوه هو أ س س الاسباب لانه اذا تاملنا في ا س ب ا ب التي مرت معنا من ا ش ت د ا ل البلاء ومن شروع المنكر فتجد ان هذه ا ل أ م و ر و أ ن ث ا ل هذه ا ل أ م و ر كانت سببا للاستعجال من ج ر د ا ت سوء الفهم ل أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا كان ت ه م صحيحا للكتاب و ا س ن ة يكون تصرفه عند ا ل ش د ا د ب ا ل ب ل ا ء صحيحا و كذلك إ ذ ا شاع المنكر يكون إ ن ك ا ر ه للمنكر و تعامله مع هذه ا ل أ م و ر إ ذ ا كان ت ه م صحيحا لنصوص الكتاب و ا ل س ن ة كذلك يكون مصحيحا هكذا يعني هذا على أ ن هذا هو ا س و ه ا قضية ق ض ي ة الفهم ل أ ن الكثير من ا ل ن س ن أن ي ع ن ي بمجرد استدلال بنص من, من الكتاب و ا ل س ن ة فيعني ا ل م س أ ل ة وضحت واتضحت وما ي ي ع ن ي ن ف غ ي ع ن ي أ ن تخالف فيها وما شبه هذه ا ل ا ع ت ق ا د وهذا اعتقاد فاسد فوجود الدليل شيء وفهمه شيء آ خ ر و م ر معنا ان م قيه صحه الدليل ل تعالى على ل ه بينا صحاً أن شيء ل ك ن و ج ه الاستدلال منه شيء آ خ ر فقد يكون الدليل عندك ص ح ي ح قد يكون في م خ ا ر و م ل قد يكون في مسلم ا ر و م في السنن وصحيحا ي ك و ن لكن بحثنا في م الفهم نبحتنا ي ا ولذلك ذكرت في ا ل ح ص ة التي مضت على أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د ا ل س ل ا م ة في هذا الباب و إ ذ ا أ ر ا د ا ل ن ج ا ة في هذا الباب إ ذ ا أ ر ا د أ ن يكون فهمه صحيحا سليما فهذا لا سبيل إ ل ي ه إ ل ا بفهم نصوص الكتاب والسنه الا ل ل ا ح إلا بفهم السلف الصالح ولذلك علماؤنا رحمه الله ت ع ت ذ ن و ا على هذا ا ل أ م ر الكتاب و ا ل س ن ة بفهمي السلف. فالعصمة بفهم السلف ف ا ل ع ص م ة والنجاه بفهم السلف الصالح ل ض و ا ن الله تعالى عنه فما ذهب اليه الخوارج إ ل ا بسبب سوء الفهم وما ذهبت إ ل ي ه ا ل م و ج ئ ة إ ل ا بسبب سوء الفهم وهذا تجد كل من ضل فبسبب سوء الفهم و أ ن فهمهم للنصوص الشرعيات كان مباينا ومخالفا لفهم ا ل ص ح ا ب ة وقد كشف أ ن هذا ا ل أ م ر ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله تعالى في ا ل ص ل ا ة وفي ت ا ر ي ه ا يقول الامام ابن القيم ك ف ي و ل ابن ق رحمه الله في معرض كلامه عن هذا ا ل أ م ر قال وهذا التفصيل قدر مساله ان تنفصل فيها في م ع ر ض ويتكلم ا ل ق ض يقول ة عندما ينظر التبرع ا ل اللهُoup رحمه ق و هذا التفصيل هو قوم ا ل ص ح ا ب ة يقول رحمه الله وهذا التفصيل هو قوم ا ل ص ح ا ب ة الذين هم اعلم ا ل أ م ه ذليل م ه ا ل ل ه قال وهذا التفصيل هو قول ا ل ص ح ا ب ة الذين هم أ ع ل م ا ل أ م ة بكتاب الله وبالاسلام والكفر ولوازمهما ج فلا تتلقى هذه المسائل الا عنها ف إ ن ا ل م ت أ خ ر ي ن أ ي م م ا كالفومن الزستف وكالفومن ا ل ص ح ف وممكن يقولوا فان المتاخرين لم يفهموا لو قضينا لفهموا م ر ا د لم يفهموا م ا د م صعب لانهم يفهموا مرادم ص لفهموا مرادم صعب ف ه م و ا م ر ا د ه صعب لفهموا مرادم ص ع لفهموا صعب ل ف ه م و ر ا د م ص ل ف ي م ا م م صعب لفهموا م ر د م لفهمهم م ا لفهمهم مسلمون كذلك النصوص موجوده لكن م ش ك ل ة ب ي شيء في قضيتها اذا يقول م ب ن القيم رحمه الله فان المتاخرين لن يفهموا مرادهم فانقسموا, فانقسموا, فانقسموا فريقين في ب الباب ب ا ذ ي يتكلم فيه في الذي يتكلم فيه فَانْقَسَمُوا فَرِيخَيْنَ فَارِيخًا أَخْرَجُوا الْمِل وقضوا على اصحابها بالخلود في النار هذا الطريق تمسكوا بنصوص الوعيد ولم يفهموا نصوص الوعيد كما فهم عيش الصحابه ة رضا ل ل قال و َ ق َ د َ و ْ ا على ََ أ َ ص ْ ح َ ا ب ِ ه َ ا بالخلود ُِِْ في النار َِ وفريقا ًَِ جعلوهم ََُُْ مؤمنين َُِِْ ك َ ا ن ِ ي ْ ا ي م ا ن من هؤلاء فرجه قل اصغر في الصق إ ي م ا ن وكلمه ليش جبريل عياذا بالله إ ذ ا قال وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل ا ل إ ي م ا ن فهؤلاء هلوا شر اليمن ا ل خ و ا ر ج وهؤلاء جفوا شر المرجح و ه ذ ا الله اهل ا ل س ن ة ل ل ط ر ي ق ة ا ل م د ل ع والقول الوسط الذي هو في ا ل م ذ ا ه ر ك ا ل إ س ل ا م في ا ل ل ا ر أ ي الله وهذا الله الا ل س ن ة ب ا ل ط ر ي ق ة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب ك ا ل إ س ل ا م في, في المذاهب ثم اصل ا ل م س أ ل ه وبين حقيقتها عند السنه ا ل ح د شانه مقصود كلام المال بن غ ي م ر ؤ ي الله أن ا ل ق ض ي ة إ ذ القضيه وجود نص او وجود اخر عن السلف أ و أ ن هذا الكلام مشهور هذا ا ص ل لا ي م ت ل ئ و ه لكن اسوا ا ل ق ض ي ة ا ل ب ع ث ولذلك قال أثر ع ب د ت ان اقف عن عنادل س ل أ ن ه كما قلت أ س و ا الاسباب نريد أ ن يتخمر في اذهانكم ق ض ي ة ا ل ب ع ث و أ ن ي ح ن نصور على ف ه م النصوص لما وعد الله ا ل مبارك رحمه الله تعالى كان يقول أ و ل العلم ا ل ن ي ة ثم استماع ل ا سماعيه من المصوص ل أ ن ا ل ع ل م ق ا ئ م ع ل ى الله ص ص و ع وقال الصحابه قال عبد الله بن مبارك الله اول العلم ا ل ن ي ة ثم استماع إ ل ى السماع ه ووجود سماع غير المصوص أ و ل ا ل ع ل م ي ة ثم الاجتماع هل قال م ب ا ش ر ة بعد ذلك يعني الحفظ او قال م ب ا ش ر ة بعد ذلك العمل أ و قال م ب ا ش ر ة بعد ذلك النشر أ ي الدعوه قال الفهم اول ع ل م ي ة ثم الاجتماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر بعد المراحل تنشر بعد البدء لا بد من ا ل ر ح ت ه ثم لم تعمل بما تعلمت وسلمت ثم ذلك المشرك اذا ل ه قضيه د البدء ولذلك لا امن ل الاهميه ما لا باب الأمبقات العلم قبل القوي و ا ل ع م ثم أ و ل ما أ و ر ل ما تدري بعد اهل البدر قال باب من يلد الله به خيرا يفقه مني بعد او قال باب الفهم في العلم باب الفهم في العلم او العلم و ج و د لكن ا ش خ ص الفهم ينقضي بالفهم لا ا م ن انمي انا ل ا ي ع ن ا م س ا م ا ك ن ا مالك ن ا م ا ل ا م ا ل انا مالك مالك انا ل ك انا ل ك انا ا ل ك ا ن ل ك انا م ا ل انا ل ك م ا ك ا مالك انا مالك ا ن ل ك انا مالك انا ك انا م ا ل مالك ا ا مالك انا م ل ك انا م ل ك انا مالك ن ا مالك انا م ل ك انا م ل ك ا ن م ل ك ن ا ل ك انا م ا ل م ا ل ا ن م ل ك انا ا ل ك انا م ا ل ن ا م ل ك ا ن مالك انا م ل انا م ا ل ن ا مالك ا مالك ا م ل ك انا م ن ا ل ن ا م ا ل ل ل يقول لك إن العلماء ان ل ل ع م ا ء إ العلماء نصوا على عدم التكفير في ا ل ج ب ا ئ ر هذا المثال الذي ب هذا الامر هذا التكفير و الكبر ل أ ن ه يعني ب د أ هذا الامر مره صلى الله عليه وسلم يقول لك إ ن العلماء نصوا على أ ن ا ل م ر أ ة لا اكفر بالكمال إ ل ا إ ذ ا ا س ت ح ب هذه ك ل م ة موجوده ة ذ ه كلمة م و ج و و د ة م ق ر ة عند ا ل ع ل ا د لكن القضيه باي شيء ما م ع ن ان س ت ح ي اذا هنا نحتاج الى ما من فهم ا ل ك بخلاف ما فهم العلماء ل أ ن هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ع ظ ي م ة ما, ما ي ص م ح بعمل قراءه ز ا ل ه أ و ك ت ي ر أ و ج ل ه ثم أ م ر مثل هذه ا ل أ م و ر تحتاج إ ل ى ق ص ة نظر و إ ل ى ق ص ة قراءه بالعلاقات تحتقق عقلا أ ن م ل ا ئ ك ه ا ل د ر ج ة مش تفهموها مش مجرد ورقة ا قريتي لكنك م ص ي ة انها ن ا ة ي لم و واجب ا قوية ت ي ه م ش يكون ق ه ا ل ك و ن ا لم تعلمين ب بدل خير طيبة نعلم هذه ا ل أ م و ر الدقيقه ة و تطلب عليها الحكم على الناس أ و على العيال أو الهواء على الأو... مجرد م ض و ي ة انت قاعد كيف تتكلم عنها خادمت ا م ج ل د ا ت ايش بعد ذلك دائما تبقى عندنا ق ض ي ة إ ي ش ق ض ي ة مثلها الناس تجد م س أ ل ة و ا ح د ة ت خ ل ب و ن ه ا من اجلها الكتب والمجلدات ل ا والبحث عن ا ل م ض ا ن وفيه ممكن تكونها ت ش ت ر د م ج و ر ه ومن من العلماء ح ر ا ر ا م و ا ص ا في كتابه هل هي الكلمه الموجوده لكن ا ي ا معنى الاستعداد هل المقصود ا ذ ا الاستعداد الاستعداد العملي يشيق لك يقول لك هو يعمل ففعله لذلك الشيء او لذلك الذنوب هذا يدل على استعدادك إذا هذا الذي رافعته ع ب ا ل س ح ل ا ل العملي ولو س س م ا ل و ا ه ذ ه الكلمه قصده ا س ح ل ا ل العمل او قصده ا س ح ل ا ل القليل لانه يكون عندهم المعاصي التي يملونها الكفر والشيخ ف م ا ع د ا ا ل ك و ف ا ل م س ا ل دور ا ل ع يقول ا لك ان ا ا ل تتحدث عنها لانها ل ت ت ح د ل عنها ا لانها ع ل ت ت ب د ث عنها م إ ذ ن هاي يا سيدى م و ج و د ة لا ميذل بين غتمتي ي لكن مشكله م ش ك ل ة س ع وشان استحلالها س ت ح ل ا ل عملي ت ه و ر ه د ا ماذا راضي ماذا راضي ماذا راضي ماذا راضي ماذا راضي ماذا راضي ماذا ر ا ض ما هو ذلك ق و م النبي عليه الصلاه لا يكون لنا في م غ ا ر ب حبيب لا يكون لنا في امتي قوام يستحلون ا نصبهم ا ل أ م ت ن ا منصبهم منصبه شايفنا اليه و س ب ب و يقول لك المجلس ق و ل ل ا م ما وشيكونوا من المسلمين ولا يكونوا من المسلمين لا يكونون <تصفيق> <تصفيق> من أ م ة أ ق و ا م يستحلون الحرير الحرق ا ل ح ر و والخمر ة والمعادن حديث وجود كيف تشريمه؟ المخارج يقصوا القبيلات بإستعلمه؟ ق ر ي ق ل ي س ه م ك للكلام فضل على فهمك من نصوص شرعيه وخاصه في مثل هذه ا ل أ م و ر يكتب على احكام على الناس في مثل هذا يقول العلماء أ ن مثل هذه ا ل أ م و ر أ و مثل هذه العلوم د ق ي ق ة هي علوم خاصه ة في علوم ع ا لنبين م م خاصة من الكلام ه ا الذي يتكلم وكيف لو أردنا ان نأتي المثلة لطالت في ق ص و د التمثيل لنبين أن ق ض ي ة الفهم ي م ه م ة جدا ق ض ي ة الفهم ل أ ن ه اخترت يفقد كلام من دينيا كل شيء يسلم من دينيا ليس ببعيد ف ق ت العلماني قصد البنزيني كونش لكن لم يفهم فهم كلام م ن ز ي ن ي وفهم كلام م ن ز ي ن ي بناء على اصول م ن ز ي ن ي ثم عمل يوم وصول الشرعيات ومش مهمه الشرعيات إ ذ ن خلاصه هذا الكلام أ ن ق ض ي ة الفهم لها من ا ل أ ه م ي ة مثم لا هذا فقه النصوص و ع د م فقه الصحيح للنصوص ا ل ر ع ي ة و كذلك ا لكلام العلم سببوا لنسكي الجهل هذا كل كل خليل لو فما ه هو ل د ل ا ل ا م د و ل ب ل م د خ ل ت لهم وما عاش ص لفما ه هو سحل العمل شطر تمام الحب ص ا ر ن ا د د ل ي ن في حكمش اقل هذا ردلت الملك ودندا ان ضاره الشيكاء سببه سوء ا ل ب ه ب إ ذ ا نعيد كلام الامام ابن القيم رحمه الله يقول ا ل ص ح ا ب ة ا ل ذ ي ن م أعلم الأمة بإمتال الله وبإسلام ا و ك ف ر و و ل ا ز م ه م الله ف ا ا تطرق هذه ن س ا ا ئ ل ل ع م المتأخذين لم فإن يفهموا فالقسموا مرادهم فريقين ف ر ي ق ا خ ر ج و ا من المدني بالتفاعل و ق ض ا على أ ص ح ا ب المدن في ا ل ن ا ر وفريقا جعلوه مؤمنه من الايمان ف ه ؤ ل ا ء غ ل و ى وهذا الله وحده ا ل س ن ة ف الطريق ة ا ل مدن ث و ا ل ق و ل ا ل و س ط الذي هو في المداري في الاسلام في في ا سببه ل م ا ن عدم الفقه بسير الرسل والدعاه إلى جل وعلا <تصفيق> الى ل طه جل وعلا في ا ل ح ق ي ق ة أ ن هذا السبب يرجع إ ل ى السبب الذي مره عن قضيه ا ل ه هذه م س أ ل ة فرعيه عن سبب ا ل ف ن عن ق ض ي ه ا لكن ل ل ت ب ر ه بدله ا ه م ي ة ه ا ما هي طريقه الانبياء وما هي ط ر ي ق ة الرسل في دعواته في سيره في إ ص ل ا ح ه في تغييره في, في منهجيه التغيير عنده منهجيه اصلاح ل أ ن الكثير من الناس أ خ ذ و ا مناهج ا ل إ ص ل ا ح من اي شيء أ خ ذ و ا مناهج ا ل إ ص ل ا ح إ م ا من التجارب إ م ا تجربته ا ل ش خ ص ي ة التي قضاها مع نفسه او ت ج ر ب ة من سبقه أ ولا أو أو, أو. ولا ولا ينتبهون و ن ولا ي إ ل ى ق ض ي ة منهج التغيير ي ن ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل الصالحين و ا ل ص ح ا ب ة ومن ب ع ه م باحسان والعجيب أ ن البعض بما ان صرح أ ن مناهج التغيير ومناهج الاصلاح هي م س أ ل ة تختلف باختلاف ا ل ا ب ي ن و وباختلاف الامكين وهذا م ن ه ضريبه ل أ ن الذي يتغير الوسائل ليست المناهج واضح ف ق الوسيله تتغير و س ي ل ه تتغير ي لكن لمنهج التغيير من بين التغيير هل ممكن أ ن هذا الدين ي أ ت ي ل ي ع ل م ه ا اداب الاستنجاء وقضاء ا ل ح ا ج ة ولو بيننا مناهج التغيير اصلاح ها ها ها ها ها الكلمه ة يقولها البعض بل قد يقولها بعض الفضلاء وبعض اهل الخير ان الدين صالح لكل زمان ومكان و أ غ ل ب من يقول هذه الكلمه يقصد بها معنى صحيح لكن كلامه هنا عن ا ل ل ه م ه الكلام في ذاته ليس دقيقا في ه نوع من من عدم ا ل د ق ة صحيح أ ن نقول أ ن الدين مصلح الدين مصلح لكل زمان ومكان هؤلاء ل أ ن نقول بل أ ص ح ل أ ن نقول صالح لكل بل هو م ص ص ل ح ا ل ح ومكان ص ل ل ح ل ز م إ ذ ا ش ا ي ر ل ع ل م هذا سبب من أ س ب ا ب الاستعجال من أ س ب ا ب الاستعجال قضيه ع ل م معرفتها بمنهج التغيير والسير الذي كان عند ا ز ي ا د الرسل ان ا ل م ت أ م ل في سير الرسل يجب أ ن ه م صبروا على أ ق و اقوامه ل ه ف د حديث أتلمنا الإسلام المسلمات الإسلام نبيع في ل ل ا إ س حديث نبيع لنا الإسلام خطى رسول على الإسلام أتلمنا هذا العمر إ ذ ا قال هنا أ ن ا ل م ت أ م ل في ز ي ا ر الرسل يجد أ ن ه م صبر و ا على أ ق و ا م ه م واطال و المكتفين ا ل د ع و ت ه م إ ل ى الخير لانه يفوق لا ما بين البناء والهم لازم أ م ر و س ا ء بخلاف ه م ب ن ا ء ن ا ء ي ت ر ي ن ا مال ا ى صبر والى وقت هذا ا ل أ م ر هذه قاعد ة ح د في المحسوسات و ج ي ت من انتحر بيدك تريمك في المحسوسات تتضح ل ا هذه ا ل م س ا ل ة فالبلاد شيء و ا ل ه د م شيء آ خ ر اذن إ ن ا ل م ت أ م ل في سيل الرسل يجد أ ن ه صبر على اقوامه و أ ط ا ل و ا النكسه فيهم لدعوتهم الى ا ل خ ل ف ولم يستعجلوا عليهم العذاب تكلمنا عن هذه القريه من ا ل م س ا ئ ل التي ذكرناها عند كلامنا عن حقيقه ا ل ا س ت ه ا ء ولم يستعجلوا في تغيير ما عليه ا ق و ا م ه القريه تحتاج إ ل ى وقت فهو نوح عليه السلام مكث في قومه أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما ل م د ة طويل ة قال تعالى ولقد ََ ارسلنا َْ نوحا ُِ ل َ ى قومه َِِْ فلبث فيهم أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما هذه م د ة ط و ي ل ة للاصلاح و إ ذ ا ت أ م ن ن ا قد ا ش ر ت إ ل ى هذا في ما مضى ن ر ي د هذه فاذا ه م ي ت ن ا هذه ا ي ه ولقد أ ر س ل ن ا نوحا إ ل ى قومه فلبث فيهم أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما في ا ل ق ر آ ن عندنا ص و ر ة إيش؟ نوح طيب؟ هل هذه ا ل ا ي ة توجد في صورتنا ة هذه الايه توجد في صوره ة في العنكبوت فهذا ينطلع ان نسال لماذا هذه ا ل ص و ر ة توجد في صوره عندهم ولماذا لم تكن في ص و ر ة نوح ل أ ن الصوره, الصورة عندهم تتكلم عن مال تتكلم عن الفتن ولذلك ا س ت ف ت ه ا الله تبارك وتعالى بذلك إ ذ ا الموضوع كما يقول علماء ا ل ق ر آ ن موضوع الصوره ص و ر ة العندبوس لكلام عن الفتن وتغير ا ل أ ح و ا ل وتقلب ا ل أ ح و ا ل في هذه ا ل ص و ر ة التي موضوعها الفتن جاءت هذه ا ل آ ي ه وقد تنمت هذه ا ل م س أ ل ه قال تعالى ولقد َََْ أ ارسلنا َ نوحا َ الى قومه َِِْ ب َ ل ب َ د ل ت ل ِ ذ َ فيهم ِِْ أ د ف سنه إ ل ا خمسينها قال بعض اهل العلم جاءت هذه ا ل آ ي ه في صوره العنكبوت التي موضوعها الفتنه للتحذير من الافتكار بالزمن أ ن ت م ص ر ح ا ل آ ن تريد أ ن تصح تريد ان تغير كثير ممن ن حمل ر ا ي ة ا ل ت د ي ر و ا ل إ ص ل ا ح ف ت ن ا لماذا يبحث الزنوة قادي طويل ل م على البلاد في يقلم الزهد وهو ع ل ى ا ل ط ر ي ق قادي ميش ق ص ي ر ة المدى ي ر ي د أ ن يصل ب س ر ع ة معناها خ ل ا ف بالايات ا ل ق ر آ ن ي ة إ م ا نريد ن ك ب ق ض الذي نعدهم ي أ و نتوفي انك, إنك. فانما عليك الملاه فعليك ان تبلغ ل ق ك قال ر ل الله العلم ان هذه ا ل ا ي جاءت في س و ر ة العمود لهذه المساله ف ي الحقيقه ن ق ط ة دقيقه لعدم الافتتان بالزمن كان الله يريد ل ل ان يبين ل ن ا ل حمل رايه ا ل إ ص ل ا ح والقدير المباينه ل ذ ن ك يحذر من أ ن يفتتن بطول الزمن ل أ ن ا ل أ م ر ه ذ ا ه و ن ع ل ا ل ع ل ا ة بقي في قومه هذه المده ويدعو الى إ ي ش يدعو الى ي يدعو إ ل ا ل ذ و ح نحن كثير من الناس بل كثير منا يرجى إ ذ ا ا ح ت ض ى ا ل حديث عن التوبه ب ن س ا ن ا ل ح ا ل ة وفي سلمه يرجى شوف هذه ا ل م د ة ط و ي ل ة التي قضاها روح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوه قومه إ ل ى توحيد الله جل جلاله ا ذ ن صبر وعدم استعجال كل هذه المده ر في ن بيزامرنا توحيد م الإسلام أصدقنا كأنها راه راه جوع المدة ب ت الله يا ادعو الى التوبه ن ا اذا ر ا الدور إ شاهد عندنا ا المقصوب هو ع ه والمقصود أ ن هذه مد قضاء نوح عليه وعلى نبينا الصحابه في دعوه قومه صبر على, على قومه ولم يستعجلني الى القوم اذن هذا سبب هذا من أ س ب ا ب كذلك قضيه السجاد ا عالم قضية فقهي ق ض ي ة المصالح والمفاسد لذلك العلماء ة المطرمة من القواعد قاعده في المصالح والنفس ف ع ل م فقه الكثير ل أ ن ذ ق ه هذا ا ل أ م ر جعله عند ا خ ا ص ه يعني فقه ذ ا الباب لا يمكن أ ن نقول عدم الفقه بدلا من مصالح النفس لما هذه الخاصه فمن ليس عنده فق في هذا الباب ينشا الامر الى جنه فكثير من ا ل أ م و ر تكون م د ع ا يعني ل ل م ص ل ح ة أ ن تفعل أ و أ ن تصرف وهذا إ ذ ا عدم و فقه هذا الباب يدفع الكثير إ ل ى إ ي شيء يستعجل في التغيير مثلا يستعجل في الانكار ولا يراعي قضيه ة مصالح م ا ل م يجب أن نضبط قاعد ا ل ف لا نقول أ ن هذه ا المساله ل لا و إ نفهم م ا ن هذه القاعده ة ي ق ا ع د ة ع ظ ي م ة ج م ي ل ة لكن بفهم العلماء يسدف صالحنا الحال والسلف ر الوقت ن ا أو نتوسط ي ا ل ص ا ب و ن ل قاعدة ف ي ه ا العلماء ن ف إ ن هذه ا ل ق ا ع د ة من ت ج ر ي القواعد ب ل عز بن القواعد س سائر ل ل ا ا م أرجع إ ل ى العز ق ا د ة ع بن عبد السلام رحمه الله تعالى ارجع سائر قواعد الدين إ ل ى هذه ا ل ق ا ع د ة ق ا ع د ة المصالح و ا ل م ب ا ل ئ احيانا لاننا خذنا التراب بيّن أغيره ولكن ا ح د هذا ل هو ا م س د ا محضر في ليس المسدد ف محضر في المسدد ف محضر في المسدد محضر في ت المسدد ف خ ل م ح ل ر اذا المفاجئ ا ل م ا ح ظ ة قليله ا ا ل غ ا ل ب تجد امور تجد فيه ايش المصالح المفاجئه م ر ة تكون المصلحه اغلب أ و أ و س ع من, أو من مصلحه الحاكم هذا هو الغالي بمعنى اغلب ا ل أ م و ر فيه ايش م ف ا ج ئ ومصالح إ ذ اذا إ كانت اغلب الامور كانت نتائج المصالح ة إ ذ ا ماذا نحتاج تصل الى النظر و ا ل م و ا ز ن ة ف إ ذ ا كانت ا ل مصلحه لمرضى الامر تكلمنا عن ذكر وايده لاهميتي إ ذ ا كانت ا ل م ص ل ح ة أ و س ع من نفسه لماذا نفعل انا أ خ ت ص لكم ا لقاعده ا ت ص ا ر الشريك إ ذ ا كانت ا ل م ص ل ح ة أ و س ع من نفسه لنقدم إ ي ش ل ل م ص ل ح ة يأتي ا ل ب ع ض يقول إ ن ان ي ك و المصطلح يمكن ان يكون المصطلح ذ م ك ن ان يكون ا ل م س ط ل ح ي م و ن ان يكون المصطلح يمكن ان يكون ا ل ح ص ط ل ح يمكن ان يكون المصطلح يمكن ان يكون المصطلح يمكن ان يكون ا ل م ف ط ل ح يمكن ان يكون المصطلح ي ك ن ان ل ل يكون ا ل م س ط ل ح يمكن ان يكون ا ل م س ط ل ح ي م ع ن ان يكون ا ل م ص ل م يمكن ان ي ك و المصطلح جبل م ص ح إلا هذا نظر فقط إ ل ى ا ل م ص ل ح ة ولم ينظر إ ل ى المصلحه ة و فاذا كان المصلحه ة اوسع فقد ك ا ذ المفسده اوسع فقد كان موزن الاصل ان ضرب المفاز مقدم جبل م ص ح ح إ الا اذا ظهر العاري أ ن ا ل م آ ل أ ن المكتب بلدنا موازيه بالحال والعلماء يقررن م ن اعتبار النظر ف الحال والمال فبقى ا ا ل ش ا ط ي و ا ل موظف ف إ ذ ا ظهر العالم أ ن ا ل م ص ل ح ة ستتوسع إ لا ت ظ ه ر ب وسعها في الحال لكن ستتوسع في ا ل م ا ل قد يغار بتقديم المصلحه بمسائل د ق ي ق ة هل أ ش ك ل اخوان مع م ق و م ه اجي ب ر م ي ن ودع العالي ب ذ ل م ن نوع عليه دائما ارجع ا ل م ا ت ك ل ه ت ب ر ا س قصدك العالم, العالم وصوله في في من علماء السنه و ص و ل ه صحيحه اما علماء تتمم حكايه المجال أ ص ل ا جيبوا مفاجئين لما ع ل تسمع العلماء تنجح العلماء او علماء العلماء السنه خلاص ط ر ي د غريبتهم فالمفقه د ر ش ت ص ر و ف أ و كل شيء لا لكن أ ص ل ا ً ماذا ل م تتطرع ولن ا س ت ج ا ل ك من الكلمات ر ج ا م نصر أ خ ب ر ت ك م الامر انك بمراه ا س ل ا م وراه شاب لك مساء لكن ش ف ع و تاني سيكون مسير اصلاحا ومسير م ص ل ا ح ا تكون قاع ب ا ت ئ ذيلا ل ه ذ لكنا ر ا عايش المال وهذا م ا ل ا لن تتصرف دائما بلوم لكم دا ورد سوق ا ل ي ر ن ك دا وهذه ط ر ي ق ة طالب ناجح طالب الناجح دائما يرد نوم ر أ س ه لكن شيء حزم تلاب علماء ش يتقال من ا ل يا م بانسك العلماء ا ا ش ي ل م م ت ا ل ل أ ض كما قلنا الإنسان لا إذا أن يرد أجبيه يستطيع شو باب هذا عظيم من لم ي ف ق ه ادفعه الى أ م و ر ع ظ ي م ة منها الاسترجاء وقد مر ة معنا وتكلمنا عن ع ا ق ب ة الاسترجاء من ا س ت ع ج ل الشيء قبل اوانه عوقب بهمه إ ذ ا هذا س ب ب عظيم ينبغي أ ن ننتبه إ ل ي ه من الاشمال كذلك ل ن تدفع إ ل ى الاستعجال ا ل ب ل د عن دم الخبره والتجربه وهذه ا ل ن ق ط ة اربع ن ز ي ب ع ض الدروسه التي عبرنا عن ا ر ب ا أ و عبر عن ه ا بعض الدعاه ب ق ض ي ة الالتفات حول العناصر ا ل م ث ب ت ة والتي عندها علم خبره ل أ ن ه مر معنى الاثر الحسن البصري تصدرونه م ا ا قال الحسن البصري ا ج ر فيما معناه على أ ن العالم يرى الفتنه ل ع ن فيه الفتناء اتي ظهرت له بوادر فيحذر نفسه انك ا ل ج ا ئ ز لا يعلمها احتجب ايه راى تام ستاد اكتب شك نحن نحتاج الى الأول السر ا ل أ و ل أ م ا عدم التفاح حول مثل هؤلاء يدفع الى الاستعجال أ ن ا صاحب ا ل خ ي ر ا ء المتدبير ويؤمن لك ع ا ق ب ة هذا التصرف أ و ع ا ق ب ة هذا الفعل أ و ع ا ق ب ة هذا القول بخلاف الذي ل يجد عنده التجربه فضل على وجود العلم والفقه ستجده دائما ا س ت ع ج ا ل في ق و ا ل ه في تصرفاته في افعاله المعده و ا ل ت ج ر ب ه من اعظم ا ل أ م و ر التي تعين الأمر في هذا ا ل أ م ر ق ض ي ة القواعد ل أ ن صاحب ا ل ت ج ر ب ة تكون عنده قواعد صاحب تقول ن اما قد إ لو كسب م ن ف س ه ل ع ل م ه وفقهه او كسب ا ع ل ي ن ا عمته ا العلم والفقه ذ ا ه اصل ا م ق ض ي ة القواعد ل أ ن القواعد ق و ا ع ل ع ل م ي ة تسائل ا ل أ ه و ا ء هي ا ل ذ ي تعين المرء على التباسل والنظر السليم في الامور ولا يكون نظره فقط في, في حال ا ل أ م ر بل ي ض ظ ر كذلك الى المال وكذلك الى مالات الامور واكتسابه لهذه القواعد سبب للتصور الصحيح إ ذ ن هذا س ب و ا ل س ي قضية الذي ل ع ن ا ل ت ج ر ب ة و ا ل ع ل م و ا ل ع ن المسجد ص ر ب ب من ا ة و ل ذ ل ك نجد العلم ا حذروا ء من أخذ العلم ع ن ا ل أ ص العلم و ا ا ء ي حذروا من أ خ ذ العلم عن الاصابع أ لماذا؟ لأن غ ي سيدي ر م عشو لما لان أ الصغير ذلك وحاله استعجال بخلاف الكبير يكون عنده علم وذلك مر معنا وذكرنا قول النبي عليه ا ل س ل ا م ا ل م ا ر ك ه مع كامله ومر معنا معنى ا ل ح ب ي ث ذكركم كلام المداوي في بيت القليل في ن س ر ح ه هذا الحديث وذكر أ ن ه ان ل ب يقسم حثنا على ا ل س ي ل على م س ا ر عليه ا ل ا ك ا ب ل بما ل ه م ن ا تجربه كما قال المداوي رحمه الله عليه وقد ورد في هذا الحديث حديث المشهور قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن من أ ش ر ا ف ا ل س ا ع ة أ ن يلتمس العلم عند ا ل أ ص ا ب ع وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فساد الدين إ ذ ا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير وصلاح الناس فبالكلام وصلاح الناس إ ذ ا جاء العلم من قدر الصغير إ ذ ا ا ل نجت ا مع الكذب فمن أ ر ا د السلام عليه أ ن يسير ويتبع ا ل ك ذ الصغير يتبع ا ل ك ط ي ب و ع ل ى ب الله ب مسعود رضي الله عنه قال إ ن ك م لن تزالوا بخير ما دام العلم في ك ب ر ا ء ك م ف إ ذ ا كان العلم في ص غ ا ر ه م سفها قد يعلم ا ة الصغير قال سفها الصغير الكبير شخص يجد من سفه العلماء يعلم لأنه ا ل ع ا ل عبد الله ا ل مسعود رضي الله عنه إ ن ك م ل ن ت ز ا ل و ا بخير ما دام العلم في كبرائكم ف إ ذ ا كان العلم في صغاركم سفها ل ص غ ي ر ج م ي ل ا شك أ ن اهل العلم اختلفوا في معنى القصارى علاقه و العلماء اختلفوا في معنى القصارى القول ا ل أ و ل أ ن القصارى هم اهل البدع الذين يقولون للراي و لا ي ك ت ر و ن ا ل أ ص ا ب ه وهذا مذهب مذهب عبد الله ا ل مبارك أ ن ا ل أ ص ا ب ه في الحديث هم أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والمنافق ي ل لعبد الله ا ل مبارك ما ا ل أ ص ا ب ه قال الذين يقولون في ر ا ي ه ف أ م ا صغير يروي عن كبير فليس بصغير ل ي س نقصوا صغير العلم لكن الذي ي أ خ ذ عن ل ع ل م ا ء ا ت ب ا ر و ي ف ه م فهم العلماء الكبار ويدعو إ ل ى ذلك ه ذ ا يشمد ولا يذم إ هذا القول الاول أ ن ا ل أ ص ا ئ د اهل الاهواء و ا ل م ب ا د وهنا ينبغي المذبح قد يكون ش خ ص صاحبها وفي بال بالاول قد يظهر ل ل غ ز ي صاحب هواه وصحب سنه وصحبته الى السنه العلى لكن قد يكون صاحب هواه <تصفيق> في باب الله ا ل ق و ل الثاني في معنى الاصغر أ ن يؤخذ العلم عمن بعد ا ل ص ح ا ب ة ممن يقدم ر أ ي ه على رايه هذا القول ث ا ل ث نقله ا ل ح ا ض ه م ن عبد الضبع في جامعه جامع ب ا العلم القول الثاني أ ن المراه في ا ل أ ص ا ب ه أ ن ي ب خ ذ العلم عمن عم بعد ا ل ص ح ا ب ة ممن يقدم رايه على رايه أ ي د أما ر الصحابة المحمود الكلام على فيعد من من بسط ذ هذه ه بهم القضية علام المبتعين دائما المسجد نجد من آثار آثار لك في من نجد في رأي محمل هذا القول ي أ عليش الثالث في معنى الاصابع ان الاصابع هم الذين لا علم عندهم سواء اكانوا صغار السن الكبار قد يكون ك ب ي ن سن لكن لا علم ع ن ك يعد مما ن لا من نفسه اذا ا ل ق ض ي ة قضيه علم هذا القول كذلك حكاه الحافظ بن عبد الفرق في زمنه هذا القول الثالث ان ا ل أ ص ا ر ع هم الذين لا علم عندهم سواء كانوا صغار سنين اكثيره القول الرابع أ ن المراد بالصغر صغر السن ف َ إ ِ ن َّ عالم ََِ الشباب َََِّ ح ْ ق ُ و ن َ هذا ق و ل احكاه كذلك حافظ ا بن عبد البر رحمه الله ونقله عن ا ل إ م ا م ا بن ق ت ي ب ة المنصوب ا ل أ ص ا ل صغير السن لا ي ُ خ َ ذ ُ عنه العلم كيف معنى هذا الجلال؟ بين ابن قتيبه رحمه الله ب ع ى ج ل ا م كما حكى ذلك حافظ ا بن عبد البر رحمه الله لا نصركم جيدا أن ا ل أ ص ا د ك م المقصودين صغار السيف بمعنى أ ن ه لا يجوز لهم الافتاء الكلام في مجال ا ش الفتوه ولذلك ذكرت لكم هذه ا ل م س أ ل ة كم ا ل م ر ة أ ن طالب العلم ي لا يجوز لايش استقلال اذن ي س ت ق ب ل إ ش ك ا م وتباع ا س ت ل ا ل ت ا وكان تابع للدين علمي وعلى ف ه م ف م ي فلا يؤمن فاذا عبد الله بن عباس افتوى و إيش؟ صغير الكلام إلى هذا الكلام إ ض ا ف ة إ ل ى أ ن ه محمول على محمود فهو على غ ا ي ه كما يقول ابن العلم فالشيء هذا ألقص يجب أن كما بينه صحيبه الامام بن ق ي م ق ض ي ة ا ل إ ف ت ا ء فما يجري سنان يستقيم في الحكام دائما ي ق ل اذا كان طالب علم ي ك و ن تبع لمن للعلماء لا يخرج على اقوال اهل العلم لا يجوز له انصر على هذا غير واحد من اهل العلم منهم لا يغنوا صلهم ا ح ف ة في ايام الموقعين فلا يجوز لطالب الفضل إ ذ ا كان ي ر انصر ب م س ع العلم العامه ذ ا ب الخبر طالب ل ع م لا يجوز له ا ن ص أ م ا ان يستقلنا في الفتوى هذا لا يجمل عليه هذا فتجد البعض يستقل ي م ه في حكمنا الله ا هل هذا فهو أفتلوا العلم؟ فلا يستقيم في تأتي بحكم للجماع عشقوان خانس فلنقول ابن وتيجي زيني لكن اجمعهم على ذلك القول ذلك لما تنجي تدير قول ثالث اذا العدو من نسبه لا مش عمره حقا طيب انا اقول لك يا رب لذلك عن ذلك العلم الطب الثالث بقى ستره خلق للاجماع إ ذ ا هذه تكون استقلاليه من المسائل التي يقوم باستقلال الحكم على النفس ل فلان كافر فلان م م ت د ئ قد يستمتع التفسير هذه مسائل هل هي مسائل عقليه ة او شرعيه ش ر ع ي ة و ل ن ا ه ا علاج على النصوص الشرعيه و ا ل ن ه ا على السمع فيقول ا ل غ ز ا ل ي ل ذ ل ك روتينيه لا على ا ل ع إ ل اذا كانت مسائل سرعيه ا هل يحكى هي احكام عقليه ا ح ك ا م ص ر ع ي ه و ا ل ش ع ط مشترعي في انذاره كم من مر محتاج لنا ا ل شرور انتباه المراه ولكن هذا ل هو م س ي د ن الشعب ان يستقيل يجود ي أن طالب فضل على العامل لا يسكت يجب عليه أ ن يسكت ولا يقوم الى ما قاله له ق ا ل و ا ق ا ل و قالوا طيب ترقب لك انت يا مجد ا تشكم ع ل ي ه ل أ ن المدرسه المعنى ا ن إيش م ا م ا تقولي د ر ى تفرط الشروط ها؟ وما ل الموارع أ حقيقه ا البلد ح ق ا م ة الحجاج وما يشترط في ا ق ا م ة الحجاج في المغرب وما ا ح د و د في لم يحج فلاحد إ ذ ا الغرض ليس سهلا نحتاج إ ل ى ليله ا فلا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط كل ولموالاه ا انت عالي ما بدي قاعد شروط وخطيئه لما ساحتاج لك م ر ياتي شخصيتك س ولا ي ن ت ك ن ج قال بليه لا تقول بليه و بليه بليه و بليه بليه كنت تحكم ع ل نفسي من بدعه قد تقول يا وراي و ف ي ا ل ب د ع ة ليس كل ما وقعت من بدعه وغالي د واذا ما القلب ع ا ل ن ت القبو وقف ش ي ب س ق تفسق ض ر لي هو فاعلم معصوم ترتاح ج إ ذ وقع لي ا م و ت ف ي ه ا اذن ت ب و م ع ن ا ما س لي ا ذ ا هذا هو المعصوم من القوي どういうことですか تكلمنا عن أ س ب ا ب ا ل ا س ت ا ا ل آ ن م ا ر ك ي ف م ا هي بعض هذه بعض ا ل م ا ر مظاهر الاستئناف أ و ل ا استئجال نزول العذاب بالمغرضين عن الذعر وقد مر معنا ش ن الى إ هذه ا ل ق ض ي ة وتكلمنا عنها وذكرنا لكم كلام حافظ بن كثير في هذه القضيه من هذا بظهر ا ل م ض ا ف من أن لو ان الانسان يستعجل في هذا الملك استعجال في نزول العذاب المغنى عن الذهاب الله م طوم من ر إعراض عن الله شدة من يقابلون الحق بالمثل الوحيد استعجال عذاب الله الله وهله وقوع إلى ولقد به به نهى شدة قد تخضي قد جل ج نبي معدت فقال فلا تعجل عليه إ ن م ا نعد له ع د قال ا ب جرير طبري في تفسير الايه يقول ا ب جرير رحمه الله تعالى لا على هؤلاء كافرين ب ط ل ب العباد والهلاك يا محمد صلى الله عليه وسلم انما نعد لهم عدا يقول ف إ ن م ا نؤخر إ ه ل ا ت ه م ليزدادوا إ ث م ا ونحن نعد أ ع م ا ل ه م كلها و ن ص ي ه ا احترفاتهم ل م ج ا ز ي ه م على جميعهم ولم نطرق تعجيل هلاكهم لخير اردناه به كلام ا ل إ م ا م ا ل م جرير طابله نفسه كلام حرف كثير ذلك مره اخرى له هذا الكلام لا ل ج ب ان يجد نحن يقول لك يفعلون ويفعلون فلا استعجلين للعقاب فاستعجالك لعقاب او لنزول العداله على الاعداء يذكر ل ي ن المال إ ل ا تقول قولا مخالفا للشرع إ ل ا أ ن تصرف م تصرفا مخالفا للشرع وهكذا تبرم الحصه التي م ر ص ر أ و التي ب ع د ه ا هم يفعلون نحن نفعل هل التفكير عبره ا ل ش ر ع هم يفعلون ا ل م س ل م ي ن هنا وهنا طيب أ ن ا خ ل ل س هذا وهذا والله يحز في النفس ا لكن نحن يحكمون إ ي ش ف ر ع ا يجب أ ن نسير وفق شرعنا لا وفق هل هو قدوه لنا هل هو قدوه لنا كن يفعل لنا كن ف ع ل ايش تفعل انت يجب أ ل ن تسير وفق ش ر ع ماذا أ م ر ك الله تبارك وتعالى وبماذا أ م ر ك ان لم ي ح ص ن في مثل هذه ا ل أ ر طيب هل ا ل م ج ر ي يقول عن سبيله فلا تجل على هؤلاء الكافرين بطلب العذاب والهلاك يا محمد على الاسلام انما نعيد لهم عذاب ونحن نعيد اعمالهم كلها ونحصيها احتنفاسهم لنجازيهم على جميعها ولم نطلب تعجيل هلاكهم لخير ارضناهم فتاخير, فتأخير العذاب عن الكافرين انما هو لاجل, لأجل معدود مضبوط وهم صابرون لا محاله ل ى عذاب الله ونكال وقد امر من الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر كما صبر اولو العزم من الرسل فقال سبحانه فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا سَاعَةً مِنْهَارِ ن ت آيات احتاج واضحة واضحة هذا الباب هذا الباب لا للنقاش ا في في لأن م ساعه ئ ل لا تدريل واضحة ينبغي إسهامك ل ي ا كما ي ق و للنهار ا س ا ب غ ي ي المسائل المسلمة أن ل ل لا س ا هذا م م ينبغي ي يقول و السلام يسلم عليكم ن ن د ا ا انت تسيب تسيب تسيب وشكرا ا م فببين لكم فقد امر بالصبر على ابيه المكذبين المعاندين و ح ض ه على إ د ا ر ة ا ل د ع و ة لهم و ا ل ا س ت د ا ء ب ا ل ع ز م من المسلم و ه م و ن العذاب والهمم ا ل ع ا ل ي ن ونهاه عن الاستعجال لهؤلاء المكذبين المستعجلين ل ل ع ب ا ب ف إ ن هذا من جهلهم وحمقهم ولا تستعجل لهم فلا يستخفنك فلا ا ل ل ه ع ل ي ه م ب ذ ل ك ف إ ن ي ق ل ان ه ا هو ا ل م الذي ق و ل ان ه و ق د ع م ل ن ب ي ق ان هذا هو ا ل م س ل الذي هذا هو ا ل س ل الذي يقول ان هذا هو المسلم الذي يقول ان هذا ه المسلم الذي ق و ل ان هذا هو المسلم الذي يقول ان هذا هو المسلم ا ف ي ه ق و ل ن ه ا هو المسلم الذي ي ق و م ان هذا هو ا ل م س الذي يقول ان هذا هو ع ل م س ل م الذي ي ق و ن هذا و ل م س ل م الذي يقول ان هذا ه المسلم الذي ي ق و ن ه ا هو ا ل س ل م الذي ي ق و ا ر هذا هو ل م س ل م الذي يقول ان هذا هو المسلم الذي ي و ل ان هذا هو المسلم الذي يقول ان ه خ ا هو ا ل م م ن ح د ي ث ع ا ئ ش ة ا ء اخرى لانهم ي ل و ن ان ي ك أ ن ه ا ق ا ل ت ل ل ن ب ي ع ل ي ه ا ل س ل ا م ه ل أتى ع ل ي ك ي و م ك ق ن انهم يقولون ي و م و ن انهم ي ق ا ل ل ق د ل ق ي ت م ن ق و ل ك م ا ل ق ي ت و ك ا ن أشد م ا ل ق ي ت م ن ه م ي و م و ا ل ع ق و ل و ن انهم ت ق و ل ن ا ن ي ق ل و ن انهم ي ل ي ن ا ن عبد ك ل ا ل ف ل ن م ي ج ب ن ي إ ل ى م ا أ ر د ي ق ا ن ط ر ق ت و أ ن ا م ه م و م ع ل ى و ج ه ي ف ل م أ س ت ف ق إ ل ا و أ ن ا ب ق ر ا ن ه انهم يقولون انهم ن ه م انهم ي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 إ ن شئت أ ن أ ط ب ق عليهم الاخشبين فقال النبي عليه ا ل س ل ا م بل أ ر ج و أ ن يخرج الله من أ ص ل ا ب ه م من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا إ ذ ن صار ن ب ي عز و ا ل على توجيه وفق توجيه ربه سبحانه, سبحانه وتعالى ل هذه ج م ل ة أ س ب ا ب أ و ج م ل ة أ و هذا عفوا المظهر ا ل أ و ل من مظاهر ا ل ا س ت ج ا ل المظهر الثاني من مظاهر الاستعجال استعجال نصر الله وتغير ي أ و ض ا ع المسلمين ل أ ن ه كما مر معنا طريق ا ل إ ص ل ا ح ي طويل ومن استبطا الطريق ضعف م ش ه كما يقول ابو طيب رحمه الله فماذا ل أ ن استعجل إ ن في السنن الله عز وجل في خلقه أ ن لكل شيء اجل المسمع فكل شيء عند ربنا ب م ق ب ى ء ولقد كان الرسول من رسل الله ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة والسلام يلبث في ق و م عشرات السنين من مئاتها كما و ض د ف ق ص ة ابن عليه السلام بلده في أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما ومع ذلك لا ي ت ح ف ق له النصر والظهور وقد م ك ت نبينا محمد عليه السلام سنين ط و ي ل ة في مكه في حال ش د ي د ة والله قارن على تغيير ا ل أ و ض ا ع التي ي ع ي ش ه حيث عباده ا ل ا ص ل ا م في بيت ا ل حرام والانتخاب الى الدين الحق ولكن سنته في خلقه من ذلك اذ من سنته سبحانه ت أ خ ي ر النصر عن المؤمنين ليبتغي الله عز وجل عباده ويعلم, ويعلم, ويعلم المؤمن من المنافق صادق من الكاذب ص ا د ق من ا ل م ت ص خ ط ا ل ج ا ج ع يقول تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء و ا ل ض ر ا والزلزله حتى يقول الرسول والذين امنوا معه مثل نصر الله الا ان نصر الله قريب اي لا يزيبي خلدكم خس بالكم النصر ياتي دون ان يفعلكم مثل ما وفعله من قبلكم للابتلاء اذا لا اذن قوي بالابتلاء الان ذكرتم ارضا عن الشافعي وذكرهم القيث في التفاعل جاره من عند ا ل ش ا ف ي رحمه الله إيش أو قال الشافعي ل ي لا تمكين بلا ابتلاء ل لا تمكين بلا من؟ من فالله يمتعن عباده بالبساء و ا ل ض ل ه هذه س ن ة ا ل ج ر ي ل ه لا تتغير ولا ت ت م د ه أ ن من قام بدينه وشرعه لا بد ان يبتليه الله ف إ ن صار على أ م ر الله ويبالي بالمكانه ا ل و ض ي ع ة في سبيله والصادق الذي خ ذ ا ن من استعاذه كمالها ومن جعل ف ت ن ة الناس كعذاب الله فصدته المحن عن مقصده فذلك الكاذب في د ع و ة ا ل إ ي م ا ن إ ن أ م ل ا من قبل قد مستهم قد مستهم ا ل ب س ا ر والضراء و ت ذ و ا فاجتمعت عليهم أ ن و ا ع المكارم حتى الله مع يقينه وكانوا نصر مع به ب ش د ة ا ل أ م ر وضيقه يقولون متى نصر الله ولكن فرج الله قريب أ ل ا إ ن نصر الله قريب فكل من قال بالحق ف إ ن ه ي م ت ح ك ف إ ذ ا صار وثابر على ما هو عليه ا ل ق ل ب ت ا ل م ش ن ة في حقه منحه و ا ل م ش ق ة ر ا ح ة و أ ع ق د ه النصر على ا ل أ ع د ا ء وشفاء ما في قلبه من ا ل د ا ع وقد ذكر هذا الكلام ا ل إ م ا م السعدي في تفسيره رحمه الله تعالى رحمه وسعيده ذ ه أ ه م مظاهر الاستعجال نكتفي بهذا وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن ق ا ع د ة الحذر للاستعجال とても楽しみです。